يا أيها الذين آمنوا إجاءكم جاءكم فاسق بنبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.